أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها المات استقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم يَوْمَ تَرَوْنَهَا تَذْهَلُ كُلُّ مُرْضِعَةٍ عَمَّا أَرْضَعَتْ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا وَسَرَّاً نَّسَكِرَ وَمَا هُمْ بِسَكَارَى وَلَكِنَّ عذاب الله ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويستبع كل شيطان مريد كتب عليه أنه من تولاه فأنه يضله ويهديه إلى عذاب السعيد يا أيها الناس إن كنتم في عيب من البحث فإنا خلقناكم من ترى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 وَنُقِرُّكُمْ فِي الْأَرْحَامِ مَا شَاءَ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا ثُمَّ وَمِنكُم مَن يَتَوَفَّى وَمِنكُم مَن يُرَدُّ إِلَى أَرْضٍ لّعُمُرٍ كَيْلَا يَعْلَمَ لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِن بَعْدِ عِلْمٍ شيئا وترى الارض هامدة فاذا انزلنا عليها الماء اهتزت وربت وانبثقت اهتزت وربت وانبثقت كل زوج بهيم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 وَمِنَ النَّاسِ مَن يُجَادِلُ فِي اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَلَا هُدًى وَلَا كِتَابٍ مُنِيبًا ثانِي عِقَتِهِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ له في الدنيا حجي ونجيقه يوم القيامة عذاب الحريق ذلك بما قدمت يدات وأن الله ليس بظلام للعبيد ومن الناس من يعبد الله على حر فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة طلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ثالث هو الخسران المبين يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلِكَ هُوَ الضَّلالُ الْبَعِيدُ يَأْوُونَ لَمَن ضَرَّهُ أَقْرَبُ مِنْ النَّسْعِ لَبِئْسَ الْمَوْلَىٰ وَلَبِئْسَ الْعَشِيرُ إِنَّ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَلِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارِ إِنَّ اللَّهَ يَحْعَلُ مَا يُرِيد مَنْ كَانَ يَظُنُّ أَنْ لَنْ يَنْفِرُ كوره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب الى السماء ثم الم يقطع فليمدد بسبب الى السماء ثم الم يقطع فلينب هل يبهدنك ما يغيب وَكَذٰلِكَ أَنزَلْنَا هَٰؤُلَاءِ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَأَنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَن يُرِيدُ إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّابِئِينَ والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يحقل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء شهيد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 وَكَثِيرٌ حَقَّ عَلَيْهِمْ عَذَابٌ وَمَن يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَمَا لَهُ مِنْ مَكْرٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ هَذَانِ خَصْمَانِ اصْطَفَى مُنْكِرٌ رَبِّه فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميد يصغر به ما في بطونهم والجلود ولهم مقامع قَُّمَا أَدُ أَ يَقُج مِنهَا مِنْظم مِنْ أعيدُ فيِيهَا أعيدُ فيِيهَا وَذوقُ عَذاَابَ الحَرِيم غَق ان الله يدخل الذين امنوا وعملوا الصالحات جنات ما تن تحتها الانهار يحلون فيها يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباتهم فيها حرير وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى صراط الحميد إن الَّذِينَ كَفَرُوا وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الذي جَعَلْنَاهُ لِلنَّاسِ صَلَاةً وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ الَّذِي جَعَلْنَاهُ فِيهِ وَالْبَادِ ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهي البيت للطائفين والقائمين والركع الشجود وأب في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق لِيَسْنُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ وَيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَامَاتٍ رَّزَقَهُم مِّن بهيمة فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطَعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرُ ثُمَّ الْيَقُضُوا تَفَتَهُمْ وَلْيُوْفُوا نُدُورَهُمْ وَلْيَفْطَوَّفُوا بِالْبَيْسِ الْعَكِيرُ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ فُرُمَاتِ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِندَ رَبِّهِ وأحلت لكم الأنعام إلا ما يسلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به وَمَْ يُجْرك بِل فَكَأَ مَا خَروَ مِ السَّمائ فَسَحقَفُ مُطْفرين فَتَخفُهُططَيرُ أَ تَهُ بِهِ الزيف في مكان فَحم ق ذلك ومن يعظ شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكن فيها منافع إلى أجل مسمى منكم مَنَخِنُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا لَهَا نَسْكًا لِيَذْكُرُ اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ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 صابرين على ما اصابهم والمقيم الصلاه ومن ما رزقناهم ينفقون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها صن فَنُسْكُتُ نُورُ اللهِ عَلَيْنَا فَاِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم كذلك تخفرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر المحسنين إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُذَكِّرُونَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٌ وَلَن نَّنصُرَنَّ الَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَى نَصْرِهِمْ لقدير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 ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيوع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولا ينكرن الله من ينصره ا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 وَإِنْ يُكَذِّبُوكَ فَقَدْ كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَقَوْمُ إِبْرَاهِيمَ وَقَوْمُ لُوطٍ وَأَصْحَابُ مَدْيَنَ وَكُلٌّ بِمُثَاقَا فَأَمِنْ لَيتَ لِلْكَافِرِينَ مَا فَكَيفَ كَانَ نَصيرٌ فَكَأَيِّم مِّن قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ فَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا فَهِيَ قَاوِيَةٌ عَلَى عُرُوشِهَا وَبِئْرٍ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 وَيَتَّجلونَ كَدِ ل ذَابِ وَلََي يُخلِ صَولهَّهُ عَدًا وَإَِّا يَوْمَ الن دَرَبِّكَ كَأَلسِ سَنَةٍ مِا تَعُّ قَوْمِي أَمَ لَيْسَ لَهَا وَهِيَ ظَالِمَةٌ كُنْتُمْ مَا أَقَضَتْهَا ثُمَّ أَقَضَتْهَا وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا أنا لكم نذير مبين فالذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة ورزق كريم والذين تعوا في آياتنا معاجدين أولئك أصحاب لِكَمِن رَّسُولٍ وَلَا نَبِيٍّ إِلَّا إِذَا تَمَنَّى الْقَشَّطَ الشَّيْطَانُ فِيهِ يَسْهِي فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فَيَنْسَخُ اللَّهُ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ ثُمَّ تَمَّ اللهُ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ لِيَجْعَلَ مَا يُلْقِي الشَّيْطَانُ فِتْنَةً لِّلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْقَاسِطَةِ قُلُوبُهُمْ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 وَإِنَّ اللَّهَ لَهَادِ الَّذِينَ آمَنُوا إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي مِرْيَةٍ مِّنْ حَذَرَاتٍ مِّنْهُ حَتَّىٰ حتى تأتيهم الساعة ضغطة أو يأتيهم عذاب يوم عقيم الملك يومئذ لله يحكم بينهم فالذين آمنوا وعملوا الظالحات في جنات معين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 ليرزقنهم الله رزقا حسنا وان ان الله له خير الرازقين لا يدخلنهم مدخلا يربونه وان الله العليم الحليم ذلك ومن عاقب بمثل ما عوكب به ثم بغي عليه لينفرنه الله إن الله لعفو غفور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 إن الله لطيخ خبير له ما في السماوات وما في الأرض وإن الله لهو الغني الحميل ألم تر أن الله تخصر لكم ما في الأرض والفلك تجري في البحر لأمره وَالْقُلْ كَتَبِرِنْ فِي الْبَحْرِ لِأَمْرِهِ وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِلْهِ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ وَهُوَ الَّذِي أَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَكَفُورُ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْ سَكَمْ هُمْ فَلَا يُنَاذِعُنَّكَ فِي الْأَمْرِ وَادْعُ إِلَى رَبِّكَ إِنَّكَ لَعَلَى هُدَى وَإِنَّ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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ تَعْرِفُ فِي وُجُوهِ الَّذِينَ كَفَرُوا النَّشَطَ يَكَادُونَ يَسْمَعُونَ بِلَذَّةٍ عَلَى أَنَّهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ قُلْ أَفَأُنَبِّئُكُمْ بِشَرٍّ مِّن ذلكم أنا وعدها الله الذين كفروا وبئس المصير يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تبعون من دون الله يخلق ذبابا ولو اجتمعوا له وان يثلبهم الذباب شيئا لا يستمنذوه من باء طلب والمقلود ما قدر الله حق قدره ان الله لقوي عزيم الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله تميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كَوْا وَاتْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَفَّ جِهَادِهِ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 ليكون الوسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على النات فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واحتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النقيم